أختنا تقول ما هو الدعاء الذي أدعو به ليستجاب لي وهل الدعاء بطلب دنيا كالزواج وغيره جائز في السجود أثناء صلاة الفريضة أرجو الإجابة الله شرع لعبادي الدعاء فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني غريب وجه دعوة الدائلة دعان والسجود محل دعاء وأحسن الأوقات للدعاء آخر الليل وجوف الليل وجميع الليل وهكذا السجود الصلاة ولو فريضة وهكذا آخر الصلاة قبل السلام بعد التحيه بعد الشهود وبعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاء قبل السلام لين بغي لمن راد يدب ويتحرى يتحرى هذه الأوقات وهكذا بين الآلاء والإقامة الدعاء لا يرد لين بغي يتحرى الدعاء في هذه الأوقات ومن أهمها آخر الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سمع الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول في من يتقوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستقوني فأغير, فأغير الله ثلث في الآخر فيقول في سبحانه هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيوطى سؤله هل من تاعي فيتابع عليه حتى الفجر فتر فالرقف العظيم ينبغي المؤمن والمؤمنة يقول لهما في حق التهجد والصلاة والدعاء والاستغفار وهذا التنزل إلهي تنزل يليق بالله جل وعلا وشابه في الخرق سبحانه وتعالى فهو ينزل جل وعلا ونزول يليق بجلاله لا يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى ولا يشابه خرقه في شيء من صفاته كالاستواء والرحمة والغضب والرضاء والنجيء ونحو ذلك يقول سبحانه الرحمن وعرض السماء يعني استواء يليق بجلاله معناه العلو والارتلاف فوق العرش لكنه استواء يليق بالله لا يشابه بخلقه. فهكذا التنزل لآخر الليل هو تنزل يليق بالله لا يشابه بخلقه. ولا يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال ثم مسلمة في الاستواء المسلمة عن الاستواء قال صلى الله عنها وهي أم المؤمنين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان وإنكاره كفر وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك أحد التابعين رحمه الله لما سئل عن ذلك قال عن السواء وغير مجهول وكيف غير مقول بسمقاتهم سلمة من الله الرسالة وعلى الرسول التفذيق وعلينا التصديق يعني على الأمها التصديق يعني على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى ولما سئل مالك رحمه الله إمام دعو الحيرة في زمانه في قرن الثاني عن الاستواء قال على الاستواء معلوم يعني إن هذا والارتفاع والكيف مجهول لا نعلم كيفيةه والإيمان به واجب والسؤال عنه مباح وما وراك إلا رجل سوق ثم أمر بإخراجه هذا اللي قاله مالك وربيعة وأبو سلمة رضي الله عنهم جميعا هو قول العلماء كافة هو قول العلماء السنة كافة الصحبة من بعدهم كلهم يقولون في أسماء رب وصفاته أن يجب إثباتها لله على وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلقالوا بها واجب، وليمنوا بها واجب، والتكيفا فيه لا يعلم كيفيتان الله سبحانه وتعالى. وليهذا يبغى سبحانه ولم يكن له كفر أحد. ويقول عز وجل ليس كملذي شيء وهو الصيغ القصير. ويقول سبحانه فلا تظبو لله الأزل إن الله يعلم لا تعلم. هكذا النزول، أخذ الليل، ألقى الكلا في واحد. ينزل ربنا كما يشاء. على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى وهكذا يغضب على أهل معصيره والكبربه وهكذا يرضى عن لطاعته وهكذا يحب أولياءه ويبرض كل هذا تليق بالله مغض ومحبة وغضب ورضاء كله يليق بالله لا يشابه غضب المخلوقين ولا مغضى المخلوقين ولا محبة المخلوقين بل ذلك إليه سبحانه على الوجه اللائق به جل وعلا لا تشبيه ولا تعقيد ولا تكيف ولا تنبيه هذا قول أهل السنة والجماعة هو قول أهل الحق في جميع الصفات فالواجب الجزام هذا القول والثبات عليه والرد على من خالقها والله المستعان بارك الله فيكم م. إذن من الأوقات المستحبة لرفع الدعاء ومن الأوقات المؤمل فيها الإجابة الثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا سبحانه تعالى كما تفضل وهاخذ سجود ولو في المريضة أيوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. أما الرهوة فعذب فيها الرد وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم في حري وان يستجاب لكم م. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فأكثر دعاء فإذا سألت مرة زوجا صالحا في سجود أو في آخر الصلاة أو في آخر الليل أو ذريكاً طيبة أو مالا حلالا، وهكذا الرجل سأل ربه أي يعطيه زوجة صالحة أو مالا حلالاً كل ذلك طيب والزواج من الخير العظيم لسه من الدنيا المحظة بل في خيرها بل هو من العبادة عبادة وفيه مصالح وكذلك من الرجل المرأة إذا سألت المرأة في السيود أو في آخر الصلاة أو في آخر الليل أن الله يهبها زوجا صالحا وذرية صالحة هذا من أفضل الدعاء وهكذا بقية الحاجات اللهم أغنني بخلق عن أسيوات اللهم يسلي مالا طيبا حلالا اللهم أغنني عن سؤال خلقك اللهم ارزقني ذرية صالحة وما أشبه هذا من يحتاجه الناس